وضرب الله مثلا للرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وهو على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والارض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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم الانعام بيوتا تستخفونغا بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم اقامتكم ومن اصوافها ومن اصوافها وانبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين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 وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا على هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً হুদানিল মুসলিম হামিদা রবহাম আল্লাহ আল্লাহু আকবার আল্লাহু اكبر, الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله রাম রসালামুম রহমতার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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي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 تَتَّخِذُونَ ايمانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ ان تَكُونُوا أُمَّةً هيَ أَرْبَا مِن أُمَّة إِنَّما يَبنُوكُمُ الله بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ القِيامَةِ ما كُنتُم فيه تَخْتَلِفُونَ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 ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم من بعد ثبوتها فتزل قدم من بعد ثبوتها وتذوقوا اسا بما صددتم من سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا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 ن مِ صَالِحَب مِن ذَكَرٍ أَوُْ فَوهُو مُؤمِمُ فَل نُحيَد فَل نُحيًاَّهُ حَيةَطَنِّبَ وَل نَجزَّهُمْ أَجرْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كانَوا يَععملَلُون فَإِذاَاقرَرَأتَ الْقُرآنَ فَسْتَعِذ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرجم إنه ليس لَهُ سلطان على الذين آمنوا وعلى رَبِّهِمْ يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون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 আমি বদরুদ্দান আপনারা দেখছেন পিস টিভি বাংলা My question is about the beard of Imamati. What are people believe in? He answers... So number one is help of Allah. He satisfies, in the light of glorious Qur'an, an authentic hadith. If Allah helps you, believe me, you have to get successful. Catch Dr. Zakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Then we have the next call, please. To get convincing and valid answers, ডায়াল করুন প্রতি শনিবার রাত সাড়ে সাতটায় সকাল সাড়ে বাংলায়। আদর্শ পরিবার কেমন হবে মানুষের কল্যানের চেষ্টা করতে হবে মন্দ কাজের নিষেধ কর জান্নাত যাবার কি উপায় তা মানুষ জান্নাত লাভ করতে পারে না পিতামাতাকে মাতাকে উপেক্ষা করে কাছে কিছু ভাগ্য পরীক্ষা করা শির আদর্শ পরিবার গড়তে হলে দেখুন পারিবারিক আদর্শ পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায়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 আল্লা আল্লাহ السلام عليكم ورحمه الله السلام ورحمة الله السلام عليكم الله السلام عليكم الله الله اكبر الله اكبر الحمد الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغموب عليهم مؤلمان آمين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 كُلوا مِمَّا وَزَقَكُ اللهَّ حَلَلَ طَيبَا وَشكُرون يَعْمَةَ اللهَّهِ إِذكُُم إَّهُ تَعْبدونُون إِ ماَا حَر وَمَا لَكُمُ الْ المَيتَةَ وَدَّمَ وَلَمَل الْقِنزير وَماءُهِلَّ لِغَيْرِ اللههِ بِ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 ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِجِهَادٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ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 الله اكبر الله أكبر. الله, أكبر. <تصفيق> الله, أكبر. الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 إَِّ إِبَرهِ مَكَانَ أَُّةً قانتَ إَِّ إِبَرهِ مَكَانَ أًََُّ قانتَ للِلَّهِ حَالفَ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشِْكين شكرِرَ لأَنْعُمِه إِجتَبَاهُ وَهَدَاهُ إلَى صِاطِب مستُْتَقِيم وَآتَِنَاهُ فِي الدُّنْييا حَسَنَ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 إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله, الله أكبر الله أكبر তাদের অন্ধ অনুসরণ করোনা তাহলে কি মানব কিভাবে মানব সর্বোত্তম কেতাব হলো আল্লাহর কেতাব সর্বোত্তম পথ হলো দেখুন মানার পদ্ধতি প্রতি শনিবার সাড়ে দশটায় সকাল নটায় বাংলাদেশে বিস টিভি বাংলায় জাকিরের আন্তরিক বার্তা পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পাওয়া ধর্ম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 जाते आनव जर सकल समस्या समाधान पीबी मानव समाज